قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنَّ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أُولِيَاءٌ أُولِي اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ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 ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم بما كنتم تعملون إِيَاء أيها الذين آمنوا إذا نُدِيَ للصلاة من يوم الجمعة فَسَعُوا إِلَى ذِكرِ اللهِ وَذَرُوا البَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجاره أو لهون فانفضوا إليها وتركوك قائما